ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مشتدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوجا عظيمة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعم اعادنا الله وياكم من النار ومن عذاب النعم ثم اما بعد الرابع من سلسلة مكارم الاخلاق. وقد بدأنا مع حضراتكم هذه السلسلة المباركة لأهمية هذه السلسلة ولحاجة الامة الى مكارم الاخلاق. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال إنما أبعدت لأتمم مكارب الأخلاق فما حاجتنا إلى هذه الأخلاق في هذا الزمان اليوم نقف مع القلق الرابع وهو القلق الحلم والأناء الحلم والتحلم وهو الصبر على الأذى وأما انا فيتثبت وعدم العجلة هما خلقان يحبهم الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى بهم فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس رجل من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهم الله عز وجل ما هما الخصلتان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والأناع فقال الأشجد يا رسول الله هل هما مما جبلني الله عليه أم قلق تقلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليه فقال الأشجد الحمد لله الذي جبلني على قلق يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سلم الحلم والاناء يحبهم الله عز وجل وايضا فهما السبب في تقديم المصلين في الصفوف الأول فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أولو الأحلام ذوي العقول الراشدة الحليمة والمتفقهين في الدين فكانوا هم المقدمين في الصفوف الأول وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لصاحبي الأنات والحلم في الدنيا مكافأة يوم القيامة عظيمة فقال صلى الله عليه وسلم من كرم غيظه في الدنيا وهو قادر على ان ينفذه قادر على ان ينفذه فان الله عز وجل يناديه يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخيره من أي حوض عين شافه هذا عن ميزة هذين الخلقين ومكانتهما في الإسلام أما الخلق الأول وهو خلق الحلم فنقف معه ثلاث وقفة أما الوقف الأولى بالنسبة لخلق الحلم فإن الله عز وجل تسمى به وقفة وهو من أحد صفات الله عز وجل أما الوقفة الثانية فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والوقفة الثالثة في بيان أنه من خلق المؤمنين الصادق أما أولا فإن الله عز وجل تسمى بالحليم والحلم كما بينا هو عدم الإسراع في الأمر والصبر على الشدة والأذى الله سبحانه وتعالى حليم فهو سبحانه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو سبحانه وتعالى قال والله غafور حليم والله غafور حليم صدقة قال سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم سبحانه وتعالى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حليم حيي ستير حليم حيي ستير يحب, يحب الحياء فإذا اغتسل أحدكم فليستجر فالله سبحانه وتعالى حليم وهو من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى الحليم والحلم والله سبحانه وتعالى أكبر أكبر أحد على الأذى فقد ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أكبر على أذى من الله عز وجل ذلك من حلمه. ما من احد اصبر على ادى من الله. يشرك به ويجعل له الولد. يشرك به سبحانه وتعالى ويتخذ له ولد. يقال له ولد. ولد, ولد, ولد, ولد. افتراءا على الله عز وجل من الناس من يشرك ومن يعبد الاصمام ومن يتخذ الله ندلا وولدا ثم هو سبحانه وتعالى يغفر عليهم ويحهم كما جاء في الحديث ما من احد اصبر على اذى من الله عز وجل يشرف به ويجعل له الولد ثم هو يغذقهم ويعافيهم يرزقهم يفتح لهم أبواب الرز ويعافيهم فيعطيهم الصحة والقوة رغم أنهم أشرقوا بالله عز وجل واتخذوا معه أندادا ووصفوه بما لا يليك بالله عز وجل فقد طغر عليهم وحلم وأعطاهم ذر ووسع عليهم هذا بثبت بالوقفة الأولى في أن الله سبحانه وتعالى تسمى بالحلم وأراده من الناس أيضا وقد امر الله عز وجل بالحلم للمؤمنين وهو أيضا من طفات النبي صلى الله عليه وسلم أما أمره سبحانه وتعالى للمؤمنين وعباده فقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لننبهم ومن يغفر الذنوب إذا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقبلها قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عزة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والتاظمين الغيظ والعافية عن النهاية كرم الغيظ وصف الله سبحانه وتعالى بأنه من محسن الأخلاف وانه من صفات المحسنين ولمن غفر وصبر ان ذلك من عزم, عزم, عزم فالله سبحانه وتعالى جعله من افضل الخلق للمؤمنين وهو كظم الغيظ والعفو عن الناس وهو ذلك الحلم هو هو الحل هو فالله سبحانه وتعالى امرنا بالحلم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من كان فيه هذا الخلق وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان عليه رداء غليظ وكساء غليظ فجاء أعرابي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبةً شديدة أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم أثرت تهديراً شديداً ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عزه جلف من اجلاف البادية من الاعراب يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من برثه وهي برث غليظة الكتاب اترك في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان التفد اليه وضحك ثم امر له بعطاء فكان ذلك الحلم قمة الحلم في الموقف في الحياة العملية. اصابه الاذى وقام للاذى بالاحسان. لم يقابل الاساء بالاحسان. وهذا ثمة الحلم منه صلى الله عليه وسلم. وايضا ثبت في الصحيح من حديث جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف نبيا من الأنبياء وهو يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم يوم كسرت رباعيته وشج رأسه وسالت دم منه على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابه الأذى وهو في ثمة الأذى يدعو لقومه بالهداية ومنها أيضا ما أصابه صلى الله عليه وسلم من اهل الطائف من عنة وما اصابه من اذع يوم ان ذهب الى اهل الطائف يدعوهم الى الاسلام ووجد منهم عنة وصدا عن سبيل الله عز وجل بل حرضوا تفهاءهم واطفالهم بان يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة فادموا قدميه صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وجدا شديدا وحزنا عميقا صلى الله عليه وسلم ثم خرج هائما على وجهه لا يدري اين يذهب قال فما استفقت الا وانا في قرن السعال من الغم وشدة الحزن خرج من الضائف راجعا الى مكة قال فما استفقت الا وانا في قرن السعال منطقة بعيدة عن الضائف تبعد عدة كيلومترات. ما استفاق الا وهو فيها. فارسل الله سبحان وتعالى اليه ملك الجبال. لما رآه حزينا. فجاءه ملك الجبال. فقال يا رسول الله. ان الله قد امرني. إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل جبلين يحيطان بأهل الطائف فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين ولكن قال أرجو الله عز وجل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابه ذرية تعبد الله عز وجل وهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا الحلم ويأمرنا بذلك وجعله من خلق المؤمنين الصادثين الموحدين. وايضا في حادثة حاطب ابن ابي بلتعب رضي الله عنه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو مكة ويفتح مكة وتكتم الخبر وكان بالغزوة بشيء اخر حتى لا يعلم المشركون في مكة غير ان حاطبا ارسل الى اهل مكة يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم الي ليه. ليه. ليه. ليه. ذلك ليه. أنه, انه قد كان له في اهل مكه في بعض المال وخشى ان يذهب هذا المال فاراد ان يتخذ يدا عندهم ترسل اليه حتى يحمي له امواله امواله امواله امواله فنزل الخبر من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطفه وانه ارسل رسالة مع امرأة الى اهل مسكة. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين هما علي بن ابي فالد وحاطب والبكباد بن الاسود. وقال اذا ذهبتم تفتش المرأة فان معها رسالة الاهل قريش. وستجدانها في مكان كذا وكذا فخرج علي رضي الله عنه والمقداد وسار نحو المرأة فوجداها في المكان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك المرأة وقال لها اخرجي ما معك من رسالة. فقالت القرأة ما معي من شيء. فقال لا اخرجي وإلا جغتناك من ثياب. فاخرجت المرأة الرسالة من عقصها من شعرها. اخرجت الرسالة وكانت فيها رسالة من حاطب كما قلنا الى اهل قريش. فرجع علي ابن ابي طالب والمقداد الى النبي صلى الله عليه وسلم معهما الرسالة. فلما وجد عمر رضي الله عنه ما فعل حاطب قام عمر قال يا رسول يا الله, الله دعني الله. اضرب عنق هذا المنافق. دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقام حاطب وقال يا رسول الله والله ما كفرا بالله عز وجل. وانما اردت ان اتخذ يدني عند قريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد قلبك قال مطعم بالإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد كان حاطبا من أهل بدر رضي الله عن الجميع حلم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في رواية قام حاطب فقال يا رسول الله الله. الله. حلما عليه حلما عليه فوالله ما كفر بالله عز وجل فحرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجل ولم يتعدل العقوبة فكان ذلك من خلقه صلى الله عليه وسلم اما الخلق الاخر هو خلق الانات وعدم العجلة نبينه بعد قريب. اما الخلق الثاني وهو خلق الانات ومعناه التثبت وعدم التسرع في الحكم على النأس. هو خلق المؤمنين الصديقي. وما احوجنا لمثل هذا الخلق في هذا الجمع. اما هذا الخلق فقد امر الله سبحانه وتعالى به وامر به النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. اما امر الله بالانات وعدم العجلة فقد ثبت في غير ما موضع من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال ها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام هل تمؤمن فبتغون عرب الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا يا. مرتين في نفس الآية فتبينوا يا. نزلت هذه الآية لما, لما مر الله رجل رجل رجل رجل رجل من, من المشركين من ومعه غنيمات مال مال مال على نفر من اصحاب رسول, رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, عليه وسلم. فقال <تصفيق> السلام عليكم وعليكم وعليكم وعليكم فقام اليهم النفر وقالوا الا تعودا. يعني خائف. الرجل ما قال سلام عليكم. وازهر شعار الاسلام الا لانه وجدنا مجموعة كبيرة ووجدت شخ في ايدينا. فما قال ذلك الا تعودا وخوفا. فقاموا عليه وقتلوه واخذوا غنيماته مات مات كما ثبت ذلك في مستدرك الحاكم باسناد صحيح صحيح صحيح ثم ساقوا هذه الغنائم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يعني تثبتوا. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا تقولوا لمن تلقى اليكم السلام لست مؤمنة. ابتغون هذه الغنيمات. فعند الله مغانو كثيرا. كذلك كنتم من قابل يعني كنتم مشركين من قابل فمن الله عليكم يعني بالاسلام فتبينوا تثبتوا. امر الله بالتبين والتثبت والاناة مغطين فيها يوحيه. وذلك, وذلك لما فيه من فائدة ومصلحة للناس جميعا. فالانات امر الله به في كتاب. ثم جاء ايضا الامر الثاني في الانات في القرآن. فقد قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امن ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على نفعله الأدمين